أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لَا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعون إليه وفي أذاننا وق مِن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إله واحد Vastakimo ila ii vastakmo firu. Wawa ilu il-musrikiin. Allah dinalayutuna zakatawaum billa hiratium ke firu. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أإنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسيم فوقها، وجعل فيها رواسيم فوقها وبا وك فيها، وبا وك فيها وقذرو فيها أقواتها في أربعة أيام.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 ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل آذرتكم صاعقة، فقل آذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل بَيْنِ بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسل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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا قالوا خلق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَيُّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بَصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ وزالكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداءكم أرداءكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن النار لهم وَإِذِ اسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون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 Jizaaan bima كانوا bi-aiatina yajahadun وقال الذين kafarوا ربنا أرنا الذين أضلانا وقال الذين kafarوا ربنا أرنا الذين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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهيه انفسكم ولكم فيها ما تدعون نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ, وقال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حَظٌّ عَظِيم وَإِنْ مَا يَنْزَغْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس että للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي lailla, إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل نهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 أَهَرِ خَيْرٌ أَمْ مِنْ يَأْتِي أَمْنِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا أَذَأْنَا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عنهم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ La يَسْأَمُ insan min du'aa al khayir wa immasah al shor fyausu qanuta wa la in azaqnaahu rahmat minna min لا يقولن هذا لي وما أهن الساعة تقايمة تولئ رجعت ولئر جعت إلى ربي إن لي عهده فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيرٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم اياتنا Merytein min liqaa riippihim Alaa innahu bikulli şeyin muhink